لنا ربي لهداني وصر تدور لي أجر لا تقول أعيش يومي دامي في عمر الزهور ما تضامن عمرك الباقي وقطاف الزهار قبل لا تبدأ الخوف تبني لذنوبك جسور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 ايه خافوك ونسى دام هالدنيا بحور والبحر مهما وفالك طبعا غدار البحار هذا من طيب الجذور يعني يا جذورك هذه بالمختصر يا ما هي شخص خالف شرط المرور البشر في الدنيا هادي صار يا كلها بشار